يا رب نترفنا باننا نترفنا واننا لا اسرفنا على لا ضا اشرفنا فتب علينا توبه تغسل كل ذنبا واستلل العورات وامن الروع وَضْقٍ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِيهِ وَسَائِرِ الْخِلَّانِيهِ وَكُلِّ بِي مَحَبَّةِ أَوْ جِيَرَةٍ أَوْ صُحْبَةِ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعْ هَابِينَ رَبِّ اسْمَعْ فضلاً وجود منّا لا باكتسابٍ منا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحبي عداد طرش والحمد لله الالهي في البنء وانتاني